بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذرا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما تعدون لصادق وإن الدين لواقع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 إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسعار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم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 فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَمَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ أَلَمْ تَأْتِكَ أَخْبَارُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعذل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة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 وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إبْعَرْ سَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ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 Wadzakkir, fā inna dzikrata fāl mu'minin. Wamaqalakutul jin wal insan illā liyabudūn. Ma'ā urid minhum min rizqu, wa ma'ā urid ayutaymūn. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعدلون فويل الذين كفروا من يومهم الذي يوعدون